نستكمل الحديث في شرح كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله قد تحدث في هذا الفصل الذي سبق الكلام فيه عن ضابط المصالح المرسلة عند أهل العلم من الأئمة الفقهاء وبيّن أنه لا يجوز أن تتبع مصلحة من المصالح إلا أن يكون على ذلك شاهد من الشرع لأنها مصلحة معتبرة تعتبرها النصوص الشرعية وتشهد لها وقصد المصنف في وضح هذا الباب هنا أن يفرق بين المصالح التي شهد الشرع لها وبينما أحدثه الناس من البدع والأهواء والمخالفات وزعموا أنها تحقق مصالح لهم فأراد أن يفرق بين هذين الأمرين وهذا الفصل الذي وضعه هنا هذا هو المقصد الأساس منه ونستكمله الآن ببيان أمثلة ذكرها الشاطبي هنا وهي أمثلة كثيرة قد سبق الكلام فيها على المثال الأول وهو جمع القرآن وننتقل الآن إلى المثال الثاني إينا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله المثال الثاني اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر ثمانين وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل قال العلماء لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير أي نعم. هذا المثال حاصله عند الإمام الشاطبي <تصفيق> أنه يريد أن يقول أن الصحابة يجتمعوا على أن حد الخمق ثمانين جلداً وأن هذه العقوبة استدلوا عليها, بأدلة. استدلوا عليها بأدلة فمن قال أنهم اجتهدوا فيها بدون دليل فكلامه ليس بصحيح فقد اجتهدوا فيها بأدلة وسيرد الأدلة على ذلك وإذا ثبت أنهم قد اجتهدوا بناء على الدليل الشرعي فإذا بنوا ذلك على استدلال معتمد على النصوص الشرعية وعلى هذا سيجري الكلام في كل مثال من الأمثلة التي سيذكرها المثال الأول حد شارب الخمر المثال الثاني تصنيع تضمين الصناع وهكذا في بقية الأمثلة قد سبق المثال الأول وهو جمع القرآن فإن جمع القرآن استند الصحابة فيه إلى أدلة فقد سبق معكم بالدرس السابق أن الأدلة إما أن تكون نص خاص في وإما أن تكون استدلال بأدلة عامة فمن استدل بنص خاص على مسألة قلنا استدل بدليل واستند إلى أمر شرعي ومن استدل بأدلة عامة وليس في المسألة دليل خاص ثم استدل استدلالا صحيحا بتلك الأدلة العامة قلنا أيضا استند إلى, الشرع استند إلى أدلة شرعية فإذا كانت النتيجة هي هذه فعلى هذا فمحصل الأمر أن المسائل التي استجدت بالنسبة للمسلمين في عند علماء الصحابة ومن بعدهم أدخلوها تحت الأدلة الشرعية فلا تمسك لمن, لمن ادعى أن المصالح تطلب من خارج الأدلة الشرعية واضح مقصود هذا الفصل الآن إذا كان عليه أسئلة أو شيء قبل ما نذكر الأمثلة فلا بأس من الاستفسار واضح مقصود الشاطبي في هذا الفصل ان الأمثلة التي استثأت الآن نأخذ منها في هذا الدرس مثالين أو ثلاثة حسب المتأسر أو قد نأخذ كثير منها والباقي نستكمنه بعد ذلك المهم مقصود هذا الفصل بالدرس الماضي وهذا الدرس ويلحق بالدرس الذي يليه أن مقصود الشاطبي هنا أن يبين أن ليس هناك مصلحة تطلب خارج النصوص الشرعية وانما من مصلحه انطلبها العلماء الا وقد اجتهدوا في طلبها من النصوص الشرعيه عصابه من أصاب واخطا من اخطا فلا بد اذا من الرجوع إلى النصوص الشرعيه اصل البدعي وما احدثه الناس هل يرجع الى النصوص الشرعيه ولا يرجع الى الاحداث في الدين يرجع إلى الاحداث في الدين من غير دليل ففرق بين ما استحدثه الناس من البدع وفرق بين اجتهاد العلماء في تتبع المصالح التي تسندها الأدلة الشرعية المثال الذي نبدأ به في هذا الدرس هو حد شارب الخمر اتفق الصحابة على أن يحد ثمانين والسؤال هنا هل كان الحد مقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئ بشارب الخمر جمع عليه الناس فضربوه كل بما تيسر له وهذا تأديب له وزجر عما فعل وهذا قدره العلماء في الجملة وحزروه فوجدوه قرابة أربعين جلدة فهو حد مقدر فهو حد مقدر وعلى هذا كلام ألا إما المحققين أما ما ذكروا الشاطب هنا فقال جرى مجرى التعزير هذا ليس بصحيح والسبب الفرق بين الحد والتعزير فإن الحد مقدر, نعم. مقدر. الحد مقدر وهذا من خصائصه والتعزير وهي المقدر الأمر الثاني الفرق بين الحد والتعزير فإن... يقول درings فيه نص, ورود نص يعني هو التقدير ايه فيه نص الفرق بين الحد والتعزير هذا الأول الحد عقوبه مقدره والتعزير غير مقدر اي نعم الحد ايضا ياتي له دليل خاص نعم وكذلك التعزير له ادله خاصه وعامه الحد تذكر خلص ليس للامام اسقاطه والتعزير يجتهد فيه الحد ليس لولي الأمر إسقاطه والتعزير يجتهد فيه فالقول بأنه بأن حد الخمر تعزير ليس بصحيح حد, حد الضرب على العقوبة في الخمر حد وليست بتعزير إلا أن يكون قصد الشاطبي هنا التعذير بمعنى الزجر فنعم مقصدها الزجر مقصدها الزجر العقوبات مقصدها الزجر اي نعم اقرأ ولما انتهى ولما انتهى الأمر, الامر, الامر إلى أبي بكر رضي الله عنه قدره على طريق النظر بأربعين ثم انتهى الامر إلى عثمان رضي الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فقال عليٌ رضي الله عنه من سكر هذا ومن هذا افترى فأرى عليه حد المفتري ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشريعة تقيم الأسباب في بعض المواضع مقابل المسببات والمضنة مقام الحكمة فقد جُعل الإلاج في أحكامٍ كثيرةٍ يجري مجرى الإنزال وجُعل الحافر للبئر في محل العدوان وان لم يكن ثم مردا ثم مردي ثم مردي كالمردي نفسه وحرم الخلوة بالاجنبيه حذرا من الذريعه إلى الفساد يعني اقام هنا مضن مقام المظنون فالالاج قد يكون معه انزال وقد لا يكون والاحكام فيه واحده احكام كثيره مشتركه بينهما فمن اولج وجب عليه الغسل وكذلك يجب اذا كان بغير زوجته وجاء اوامته وجب عليه الحد وان لم ينزل لان الاذى مضنت الانزال وجعل الحافر للبئر في محل العدوان يعني من حفر بئر في طريق المسلمين فتردى إنسان فيها فهو حكم فهو في حكم المتسبب وان لم يكن له سبب مباشر وان لم يكن له سبب مباشر وحرم الخلوه بالاجنبيه حظرا من الذريعه الى الفساد حتى وإن لم يقع في بعض الأحيان حتى وإن لم يقع فذلك احتجاج بعض الناس إذا ذكر قال الخلوة ليس بالضرورة أن يقع معها محرم دائما فنقول وإن وإن لم يقع معها محرم دائما فإن الشارع هنا جعل حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفساد والحكم للأغلب حتى ولو لم يقع في بعض الأحيان شيء لكنه جعل الخلوة بالأجنبية محرمة إينا. إلى غير ذلك من الفساد فراءوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة هذا الهذيان فإنه أول سابق إلى السكران قالوا فهذا من أوضح الأدلة على إسقاط الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها يعني على الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة رضي الله عنهم هذا أصل اجتهادهم أنهم جعلوا أن من سكر وقع منه الهديان ثم أصل الحد المذكور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حزروه فجعلوه على ذلك النحو ثم اجتهدوا في الزيادة هذه بأدلة شرعية اجتهدوا في الزيادة إلى ثمانين بأدلة شرعية فقوله هنا فهذا من أوضح الأدلة على إسقاط الأحكام إلى المعاني يعني بناء الأحكام على المعاني هذا معنى العبارة إسقاط الأحكام إلى المعاني معنى العبارة هنا أي بناء الأحكام على المعاني نعم؟ المثال الثالث يعني هنا قال لا أصول لها اشتفى من العبارات هذا يعني الصواب أن يقول لا ليس فيها نص خاص كما قال لا أصول لها يعني على الخصوص به وما يقول الأنسب بالعبارة لا يقول لا أصول لها لأن الاشتهاد من الصحابة وقع على أصوله لما وقع فالأنسب يقول المصنف رحمه الله ليس فيها نص خاص يعني موجود بين قوسين نعم التي لا أصول لها يعني على الخصوص به أنتم إذا فرقتم بين النص الخاص والأصول العامة والأدلة العامة اتضح لكم الاستدلال بالمصالح قال وهو مقطوع من الصحابة رضي الله عنه المثال الثالث المثال الثالث أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع قال علي رضي الله عنه لا يصلح, لا يصلح الناس إلا ذاك ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الامتعه في غالب, في غالب الأحوال غالب يغيبون او يغيبون اي نعم يغيبون عن عليهم التفريط وترك الحفظ فلو, فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجه الى استعمالهم لافاضى ذلك إلى أحد امرين اما ترك الاصطناعي بالكلية وذلك شاق على الخلق وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطر وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين هذا معنى قوله لا يصلح الناس إلا ذاك هذا معنى تضمين الصناع هنا الصناع أدخل فيهم لمع أصحاب الصناعات يعني كالخائط الحائق الذي يصنع الأدوات أو يصلح السيارات يدخل فيه جميع أصحاب الصنعة العصل أنك إذا وضعت شيئا عنده أن تكون يده يد أمانة تكون يده يد أمانة والأمين لا يضمن الأمين إذا لم يفرط لا يضمن إذا أنت وضعت عند الإنسان أمانة ولم يفرط فيها لا يضمن فهل أيدي الصناعة الآن أيدي يد الصانع يد أمين فلا نضمنه إذا هلكت السلعة عنده يعني سيارة احترقت عنده مثلا أو سرق منها شيء مثلا أو الثوب اللي عند الخياط سرق أو مزق تلف بأي سبب من الأسباب هل يضمن أو لا لو قلنا أن يده يد أمانه لا يضمن إلا إذا فرط إلا إذا فرط إذا كان وضع الثوب في مكان مناسب ففسد هذا الثوب تلف بأي سبب من الأسباب ليس له يد في ذلك فيد في يد أمانه ولا يضمن وقس على ذلك ما يتعلق بأمر الصناع بجميع اختلافات الأمور التي يصنعونها لكن الصحابة رأوا أنه لما كثر الصناع واختلفت أمور الناس فإنه قد ينفي التفريط وهو مفرط ينفي التفريط إما يفرط امتداء ثم يقول أنه ليس بمفرط ونظرا لمن من الناس في الناس من نقص فإنه قد يقول أنه ليس بمفرط وهو في الحقيقة مفرط وعلى هذا يعتبر يده هنا ليست بيد أمانه فإذا هلكت السلعة عنده أو تلفت بأي من الأسباب فإنهم يضمنونه وأوجبوا عليه الحفظ والضمان حتى وإن لم يثبت التفريط حتى وإن لم يثبت التفريط ورأوا من المصلحة بهذا أنهم تكون لهم عناية أكثر بحفظ أموال الناس والعمر الثاني أنه حتى لا يدعي مدعي لكثرة الخلل في الناس أنه لم يفرط وهو في الحقيقة وقع منه التفريط نعم ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء إذ لعله ما أفسد ولا فرط فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد لأن نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد والغالب الفوت فوت الأموال وأنها لا تستند إلى التلف السماوي بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة والتفريط ومن هنا حمله على الغالب الغالب أن التفريط تكون بسببهم فحمل الحكم على الغالب إينا. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار وتشهد له الوصول من حيث الجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى, نهى عن أن يبيع, يبيع حاضر اللبات وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقال لا تلا لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الاسواق حتى يهبط بالسلع الى الاسواق وهو من باب ترجيح المصلحه العامه على المصلحه الخاصه فتضمين الصناع من, من ذلك القبيل الحديث الاول اخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله والحديث الثاني في النهي عن تلقي الركبان لا تلقوا الركبان بالبيع الحديث الثاني أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة بن عباس رضي الله عنه معنى الحديث الأول أن يبيح حاضر لباد أن يأتي أهل الأسواق العارفين بالسلع والعارفين بأمر التجارة فيتلقون أهل الباد الذين يأتون إلى المدن من خارجها ثم يشترون منهم ويبيعون لهم فإذا اشتروا منهم فإنهم قد يبخسونهم وفي نفس الوقت يرفعون السعر على, على أهل السوق فيكون الحديث هنا نهى عن يبيع حاضر لباد لرفع مفسدتين عن الناس المفسد الأولى عن أهل البوادي أن لا تبخس أموالهم لأنهم لا معرفة لهم بالسوء والأمر الثاني أن لا يكون هؤلاء الذين سبقوا إلى أهل البادية واشتروا منهم ثم باعوا إلى الناس أنهم يرفعوا عليهم السلع يرفعوا عليهم أسعارهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأتي الرجل من البادية أو يأتي من خارج المدينة سواء من بادية من غيرها يأتي بما عنده فيبيع في السوق فيبيع بسعر السوق ويكون في هذا مصلحة له ويكون في هذا مصلحة مصلحة للناس والحديث الثاني مثله لا تلقوا الرقبان بالبيع نفس المعنى يأتون الرقبان يريدون المدن ليبيعوا ما عندهم فيتلقاهم الناس فتحصل مفسدتان المفسد الأولى أنه يشترى منهم بثمن بخص ثم أيضا ترفع الأسعار على أهل السوء على الناس بقي السؤال هنا لماذا استدل بهذه الحديثين الشاطبي هنا ما وجه الاستدلال به على مسألة تضمين الصناع تفضل أحسنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين هنا, هنا قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة المصلحة الخاصة أين تقع الآن بالنسبة للذي تلقى الركبان فاشترى له مصلحة يشتري بنقص ويبيع ويتحكم في السوق والمصلحة العامة هي مصلحة الركبان ومصلحة السوق هذه مصلحة فردية أو مصلحة عامة مصلحة عامة فقدم المصلحة العامة على المصلحة خاص. الخاصة لكن بقي أيضا إضافة في المعنى مع أن ليس كل حاضر يبخس السعر بالنسبة للركبان قد يكون رجل أمين فيشتري بسعر معقول ويبيع بسعر مناسب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة العامة على المصلحة خاص. الخاصة ولا ليس كل رجل يأتي من حاضر الناس من المدينة سيبخص الركبان وسيتلعب بالسوق ليس كل إنسان سيصنع هذا ومع ذلك ورد النهي هذا وجه الاستدلال بهذين الحديثين على مسألة تضمين الصناع فليس كل صانع يفرط قد يتنسى ما فرط ومع ذلك اعتبر ماذا اعتبرت المصلحة العامة وقدمت على المصلحة الخاص. فإذا سئلت عن الدليل فهو هذا الدليل في هذا فيما ذكره الإمام الشاطبي المثال الرابع أن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لا لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب إذ قد يتعذر إقامة البينة فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار فإن قيل هذا فتح باب تعذيب, هذا فتح باب تعذيب البريء هذا فتح باب تعذيب البريء قيل ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا إذ لا, يعذب إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوة بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء وإن أمكن مصادفته فتغتفر كما في تضمين الصناع أي نعم هذه المسألة ذكروا عن إمام مالك جواز السجن في التهم وأما الضرب فذكروه عن أصحابه قال الشاطبي هنا ونص أصحابه على جوز الضرب فهي مسألة المسألة الأولى السجن في التهم والمسألة الثانية الضرب المقصود بالتهمة هنا التهمة للسراق والغصاب وأن تكون هذه التهمة تدل عليها القرائن انظر آخر النص قال مع اقتراني قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن والظن الغالب هنا محكوم به لكن لا بد من قرينة لأن الأصل أن المتهم بريد إنسان قبل أن تتهم متهمة وبريد على أصل براعة إلا أن يكون لك بينة تثبت تلك التهمة فإن لم يكن ثم بينة من الشهود فقد تكون هناك قراءة قد تكون هناك قرائن والتحقيق عند أهل العلم أن القرائن من البينات البينات قد تكون الشهود وقد تكون الاعتراف الاعتراف بينا إنسان اعترف على نفسه أقر أو شهادة الشهود هذه بينا وإذا سألت هل هناك بينات أخرى فتقول نعم القرائن القرائم المجتمعة القوية فسار يدخل في البينات كم سنفلان الشهود الاعتراف القرائم هذه من البينات طبعا هذا يحكم به يحكم بالشهود يحكم بالبينات يحكم بالقرائم لكن هنا ما في حكم المسألة هنا الآن فيها حكم والذي فيها إثبات ليس فيها حكم الآن فيها تتبع لهذا المتهم حتى ينظر أمره هل يثبت عليه شيء أم لا إذا لم تكن هناك بيّنة فلا يثبت عليه شيء إذا لم يكن هناك اعتراف منه فلا يثبت عليه شيء طيب إذا كانت هناك قرينة إذا كانت هناك قرائن هل يطلق صراحه ولا ينظر في القرائن لحطموا المسألة هذه وضحت لكم المسألة وانا قبل ان يحكم القاضي لان ما يحكم حكم القضائي لو اعترف قلنا اعترف على نفسه فيحكم عليه بمقتضى اعتراف لو كانت هناك بيّنة قلنا ثبت البيّنة التي لا مطعن فيها فيحكم عليه بمقتضى البيّنات اذ لا بيّنة ولا اعتراف بقية القرائن فهل يترك ولا تنظر في القرائن ينظر لا بينته ولا شهود لكن في قرائن هل يترك ولا تنظر في القرائن قال الامام مالك ينظر في القرائن وهذه القرائن ينظر فيها ويسجن بمقتضاها حتى تثبت عليه التهمه او لا حتى تثبت عليه التهمه ام لا اي فإن قيل لا فائدة في الضرب وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال يعني معنى هذا أنه لو سجن فأقر أو ضرب فأقر وأتى عند القاضي فنفى الإقرار لا يحكم عليه لا يحكم عليه لأنه يحكم عليه بالبينات أو يحكم عليه بالإقرار أو يحكم عليه بمجموعة قراءة قوية وليس هناك قراءة قوية فقال هنا لو رجع, لو رجع عن إقراره لم يحكم عليه فما الفائدة إذن في حبسه ما الفائدة في ذلك الجواب, الجواب فالجواب إن له فائدتين إحداهما أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه وهي فائدة ظاهرة وهذه فائدة موجودة توجد كثيرة يجي المتفننون في السرقة والغصب والاحتيار لا ليس عليه بينه وليس ولا, ولا يقر لكن لو فتش عليه ومس بشيء ذكر شيئا عن المتاع الذي سرقه أو الخطة التي سلكها ثم إذا تتبع ذلك ظهرت قرائن وبينات ظهرت قرائن وبينات فهذا فيه فائدة هناك. والثانية أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام فتقل أنواع الفساد فهذه فائدة فائد كبيرة أيضا لأن إذا علم السراق وقطاع الطريق وأصحاب الحيل والمكر والخديعة بالتلاعب بالناس لو علموا أن أنهم يستطيعون أن يخرجوا عن البينات يخفون البينات ليس عليهم بيّنة ويمتنعون عن الإقرار ولن يسألوا عن شيء فهذا يجعلهم يكثرون ولا يقلون يكثرون ويجرؤون على, أمو... ويجرؤون على أموال الناس نعم. وقد عد له سحنون فائدة, ث... فائدة ثالثة وهو الإقرار حالة التعذيب بأنه يؤخذ عنده بما أقر في تلك الحال قال وهو ضعيف فقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين لابد أن يكون الإقرار على وضوح بينا لكان الإقرار مبني على إكراه لا اعتبار بي لكان الإقرار مبني على مجرد الإكراه لا اعتبار به ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع كما إذا أكره على طلاق زوجته أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به كالكافر يسلم تحت ظلال الصيوف فإنه مأخوذ به يعني كما تلاحظون هذا المثال خارج المسألة هذا المثال المذكور بعيد فيه بعد عن موضع البحث يعني كون الإنسان في الجهاد تحت ضلال السيود يؤمن ويسلم ثم يؤقض بمقتضى إسلامي وإيماني هذه المسألة فيها بعد فيما يظهر لي عن موضوع البحثين وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب, غي على مذهب غير سحنون أو على مذهب أو غير سحنون لأن مسألة الكافر الاقرار في صالح إسلامه ها في نعم. وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحنون إذا أقر حالة التعذيب ثم تماد على الإقرار بعد أمنه فيأخذ به قال الغزالي بعدما حكى عن الشافعية أنه لا يقول بذلك وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد ليش تردد الإمام الشافعي بهذا؟ لأن المسألة لها جانب آخر والفقهاء ينظرون في جانب المسائل عندما ينظرون في الأحكام الشرعية أما أن المسألة لها أصل ويمحل اجتهاد ومعلوم أن علي لما تتبع المرأة التي أرادت أن تخرج بكتاب ضد المسلمين تخرج به إلى إلى, إلى مكة وتنبئ عن غزوة النبي عليه الصلاة والسلام وتكشف سرا من أسرار المسلمين فإنها أخذوها بالتهديد أخذوها بالتهديد حتى أقرت بما عندها فهذا أصل هذه المسألة الذي خافه الشافعي ما يقابل ذلك من توسع السياسات في ظلم الناس وتعذيبهم وحملهم على الاقرار بأشياء لم تكن عندهم عن طريق التخويف والتهديد والضرب وشدته والتفنن في ذلك بوسائل محرمة لا يجوز أن يكون الإنسان محل وسيلة لها بل فيها إهانة للإنسان وتعذيب وفيها إرحاق له من حيث, من حيث قرامته وفيها إذلال له وفيها أنواع من التعذيب الذي يذهب بجسده وبقرامته وقد وليس من ورائها طائر الشافع نظر في هذا وهذا يقع في كثير من السياسات يقع في هذا الشافع نظر في ذلك وفكف أيدي الظلم عن ذلك فلم يرى هذا ولذلك هذه المسألة ينبغي أن ينظر لها من جانبين ولا يقع العدل فيها إلا إذا طبقت بمقتضى الشريعة من قوم يخافون الله عز وجل طبقوا الأحكام الشرعية فيحافظون على أموال الناس وحاجاتهم ودينهم وأعراضهم وينظرون في أمر السراق والغصاب والظلمة بمقتضى النظر الشرعي لا يظلمون ولا يظلمون ويحافظون على تطبيق الشريعة بالعدل الذي أمر الله به اي نعم. قال ولسنا نحكم <تصفيق> قال ولسنا نحكم بمذهب مالك على القطع فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الاقيسه المؤثره اي وعلى هذا الآن أصل هذا الباب هذه المساله أن اعتبار القرينه قرينه تعتبر من الناحيه الشرعيه بشرط ان تكون القرينه دالة على ذلك وأن, يد... وأن يكون ذلك بمقدار يت... يتناسب مع مقاصد هذه الشريعة في حفظ دين الناس وأعراضهم وأموالهم ومصالحهم وأن يكون بالقيد المذكور الذي ذكره أهل العلم إينا. المثال الخامس أن إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال عن الحال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال يعني يوظف يحمل أموال الأغنياء يأخذ من الأغنياء أموال تكون كافية لجيوش المسلمين ولسد الثغور هنا. إلى أن يظهر مال بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل الغرض المقصود لاحظ هنا حتى تتضعكم المسألة العصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يجمع المسلمين للجهاد نادى مناد الجهاد فاجتمعوا وكل بما عنده من قوته وإذا قد يكون معه دابه قد لا يكون وقد يكون معه سلاح وقد لا يكون فيعطيه الآخر من سلاحه وهكذا تكونت الجيوش الإسلامية وبارك الله فيها لأن قصدهم نشر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الحق والهداء وبهذا لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أموال يعطيها هؤلاء ابتداء ولم يكن هناك جند محصورون لم يكن هناك جند يحصلهم كتاب ويكون لهم وظائف واموال لم يكن هذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ثم اذا غنموا الغنائم قسمها عليهم بمقتضى الحكم الشرعي بمقتضى الحكم الشرعي وبهذا قامت الفتوحات الاسلاميه على هذا خير قيام بيت المال قد يكون فيه في تلك الفتره وقد لا يكون فان كان فيه قسم ما فيه على مصالح المسلمين واعطي كل ذي حق حقه وإن لم يكن فيه شيء خالي ليس فيه شيء فلا يحتاج إلى توظيف أموال لاجل الغزوات وسد الثغور بل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس للجهاد وقد يكون هناك من التجار ومن الأغنياء مثل عبد الرحمن بن عوف ومثل عثمان بن عفار رضي الله عنهم أجمعين فيضعون أموالهم ويجهزون الغزة فكان الأمر على هذا النحو بقيت من الصور الجديدة قد تكون جماعة المسلمين على ضعف ليس عندهم مال في بيت مال المسلمين ويخشون من غلبة الكفار عليهم وهؤلاء الذين يجاهدون يحتاجون إلى عدة وعتات وأموال وليس ثم متبرع بحيث يسدهم فما الحال فما الحكم والحال كذلك قال أهل العلم يوظف يجعل هناك أموال على الناس بحسب طاقتهم لمصلحتهم العامة ويسد الثغور واشترطوا لذلك شروط وذلك ينبغي أن تعنوا عناية بهذا النص لأنه فيه ستة شروط كل واحد منكم يستخدم الشرط في ستة شروط في هذا النص في كلام الشاطي ستة شروط لجواز توظيف الأموال أي تحديد أموال على الأغنياء على من لهم مال بحيث يجمع هذا المال ويكون في مصلحة المسلمين الشرط الأول نعم أن يكون بيت المال خالي ولذلك لما استفتي أظنه عز الدين بن عبد السلام أو غيره لما استفتي وأراد أحد الولاها أن يأخذ من أموال الناس فقال له أولا أكنس بيت المال أكنس فهو شيء لأنست فاضي ما في شيء ننظر فيه ننظر في هذا ننظر فيما نفتيك به فالشرط الأول أن يخلو بيت المال ما في شيء نعم اقرأ وإن وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله فالذين يحذرون من الدواهي لو انقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها فإذا عرض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم فإذا عرض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد هو الأصل هنا أنهم يبادرون الأصل يبادرون كما كان يبادر عثمان بن عكفان رضي الله عنه عبد الرحمن عوف رضي الله عنه وكثير من أغنياء المسلمين المفرض هم يبادرون فإن لم يبادروا أخذ منهم بحسب الحاجة أخذ منهم بالشرط المذكور والملاءمة الأخرى أن الأب في طفله أو الوصي, أو الوصي في يتيمه أو الكافل في من يكفله مأمور برعاية الأصلح له وهو يصرف ما له إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها وكل ما يراه سببا لزياده ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله ومصلحه الإسلام عامه لا تتقاصر عن مصلحة طفل ولا نظر ولا نظر ولا نظر امام المسلمين يتقاعد عن النظر واحد من الاحاد في حق في حق محجوره ليش ذكر هذا ليش ذكر مثال الاب في طفله والوصي مع اليتيم ليش ذكر هذا المثال أو الكافل في من يكفله ليش ذكر هذا المثال تفضل أحسن يريد أن يقول هنا كما سبق معكم أن المصالح المعتبرة لا بد أن تشهد لها شواهد من الشريعة فقال هنا شواهد فذكر هذه الأمثلة هذا معنى الشواهد ليبين أن هناك أن هناك شواهد من الشريعة تثبت أن الولي يتصرف في مال اليتيم بمقتضى المصلحة وكذلك الأب وكذلك الكافل في من يكفله بمقتضاء المصلحة نعم إذن الشرط الأول الآن ما هو أن يأخلوا بيت المال الشرط الثاني المصلحة. أن يحملهم ما يطيقون الشرط الثالث وجود المصلحة وجود العدل والمصلحة وجود العدل المصلحة. أن يكون من إمام عادل يريد أن يحقق ولو وطي الكفار أرض المسلمين لوجب القيام بالنصرة وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة وفيه إتعاب النفوس وتعريض وتعريضها إلى الهلكة زيادة إلى إنفاق المال وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق وإنما يسقط باشتغال المرتزقة به فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك من أين أخذ العلماء أن الجهاد واجب على الخلق في كل سنة آه. هذه من أعظم الفرائض التي ضيعها المسلمون فلما ضيعوها ضيعوا أنفسهم من أين أخذ العلماء الدليل على كل سنة واجب فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك غزوة إلا ويتبعها بأخرى لكن الفعل في الغالب ما يدل على الوجوه الآيات الآمرة بها قاتلوا الذين يلونكم من الكفر قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فاذا انتهيت من الذين يلونك تنتقل الى ماذا يصبح اخرون يلونك فيبقى الأمر متحقق ولا ما يبقى فاذا انتهيت من الذين يلونك بعد ذلك يبقى الامر متحقق او لا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار اي نعم واذا قدرنا الكفار الذين يخاف من جهتهم فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين فالمسألة على حالها كما كانت وتوقع الفساد عتيد فلا بد من الحراس فهذه ملاءمة صحيحة إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها في شروط أخرى أو لا تستنبطون الشروط أو ما تستنبطونها ما هو الشرط هذا الآن ها أن يكون بضرورة ما يكفي لمجرد مصلحة فقط مصلحة تكون من باب الضرورات لأنه في مصلحة من باب الضرورات وفي مصلحة دون ذلك مم. يكون في محل ضرورة فهذه ملاءمة صحيحة إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر او يرتجى واما اذا لم ينتظر شيء لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء فلا بد من جريان حكم التوظيف وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه وتلاه في تصحيحها ابن العربي في احكام القرآن له وشرط جواز ذلك شرط وشرطا وشرط جواز ذلك كله عند او جواز ذلك عشان جواز ذلك كله عندهم عدالة الامام هذا يصير شرط كم رقم كم 5 هينا وايقاع التصرف في اخذ المال واعطائه على الوجه المشروع هينا طبعا هذا يرجع على شرط المصلحه السابقة بيصير الشرط الشروط خمسة المذكوره الان طيب اقرا المثال السادس المثال السادس تفضل شفت الهداله ذك يصير مكرر هالشروط يصير كم شرط الان ماني عده الان بحذف المكرر اربعه الشرط الاول خلو بيت المال امم الثاني ان يكون الامام عدلا ان, أن يتوقع المصلحه مصلحه أن يحملهم ما يطيقون ويتوخى المصلحة أن تكون المصلحة من باب ضروريات أنه ضروري. في مصالح من باب التح... التح... التحسينات والحاجيات أن تكون المصلحة من باب ضروري. الضروريات على الوجه أن يعطيه وينفقه على الوجه المشروع. المشروع يعني يضعه في محله يضعه في محله الذي أخذه من أجله كم, صار... كم شرط خمسة شروط هذا شرط متضمن أيضا أن لا يرتجى لبيت المال دخل قريب يأتيه فإن كان ارتجى دخل قريب يأتيه يستقرض منهم يستقرض ولا يأخذهم ولا يحملهم سير شرط كم هذا يعني هو تفسير للضرورة يعني ما تكون هناك ضروره الا اذا كان بيت المال خالي ها مع وجود المضره القائمه على المسلمين الخوف, الخوف على الثغور ولا يرتجى ان يكن لهم مال وهذا الشرط وهذا هذا موجود لانه لا ياخذه الا اذا خاف الكفار على المسلمين إلا إذا خاف أن يدخل على المسلمين فساد على ثغورهم وديارهم نعم. طيب السادس سادس سادس. المثال السادس أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فهل له ذلك فاختلف العلماء في ذلك هذه... نعم. هذا ممكن أن تعانونها التعذير بالمال التعزير بالمال لان اذا عنوناها عنوناها بالتعزير بالمال يصير يتضح لكم موضع البحث وايضا التعزير بالمال مساله مشهوره عند الفقهاء مساله وعليها فيها بحث مبني على ادله هنا أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فهل له ذلك فاختلف العلماء في ذلك حسب ما ذكره الغزالي على أن الطحاوية حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعه فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع مع أن, هذه مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما قال فإن قيل فقد رويا نحن تصور المدخل في البحث أن تصور هذا البحث عندما ذكر الشاطي وعن من نقل وعن بعض أهل العلم أن الجنايات ليس فيها إلا سجن أو, أو ضرب يقول هنا مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وهل العقوبات محصورة في السجن والضرب على الجنايات ولا أوسع من هذا أي نعم. قال فإن قيل فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته قلنا المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقابة بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع وإنما ذلك لعلم عمر لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعه بتوسعته بتوسعته وإحاطته بتوسعته فلعله ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع يعني يقول هنا إن صح لأن هذه هي بحث في كتاب عن خالد بن وليد رضي الله عنه ودرس هذه المسألة بالتفصيل وخلافه مع عمر درس هذه المسألة وأنا الحقيقة بعيد عهد بها وين كنا ترجعون لهذا الكتاب الكتاب هذا من يذكر السم ألفه خالد بن الوليد خالد بن الوليد فهنا تخريج المسألة طبعا ثبوتها والبحث فيها لا أقول فيه شيئا لأني لا أستحضر فيه شيئا الآن لكن إن صح في ثبوته فالشاطبي هنا يقول أنها ليست من باب العقوبة بل أنه أخذ مالهم أخذ ماله وترك أخذ مال المسلمين فيما يستحقونه وترك له ماله ليست فيها عقوبة جنائية يعني هو لم يملكه أصلك يعني انصح صح أن إنسان مثلاً اخذ مالا من اموال المسلمين لحق نفسه الخاص سواء باجتهاد او بغير اجتهاد فجئنا فاخذنا هذا المال ورجدناه للمسلمين فهذا الظاهر ان في عقوبة لكن عند التحقيق اخذنا اموال المسلمين ورجدناها اليهم وابقينا له ماله وابقينا له ماله أما كثير ما قيل في مسألة علاقة خالد مع عمر والنزاع بينهما كثير منهم عليك حال لا يصح إذا رجعتم لهذا الكتاب وهو موجود في الأسواق خالد بن الولي تجدون فيه دراسة جيدة في هذا م? نعم اللي هو مهم هذا كلام الشاطبي والله هم بعدما ذكر كلام الغزالي قال فإن قيل روي أن عمر المخطاب لعله كلام الشاطبي والله أعلم هذا ما قاله أحسنت هذا ما قاله إذا ندخل في كلام الغزالي هذا ما قاله ولما فعل عمر رضي الله عنه وجن آخر غير هذا ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي وأما مذهب مالك فإن العقوبة يعني الأشياء طبي يقول هنا ما في عقوبة استرجع عمال المسلمين وأبقى له ماله ليس في عقوبة أما مذهب مالك فإن العقوبة في المال عنده ضربان أحدهما كما صوره الغزالي فلا مرية في أنه غير صحيح على أن ابن العطار في رقائقه صغى إلى إجازة ذلك فقال في إجازة أعوان القاضي إذا لم يكن بيت مال إنها على الطالب فإن أدى المطلوب كانت الإجازة عليه ومال إليه ابن رشد ورده عليه ابن النجار القرطبي وقال إن ذلك من باب العقوبة في المال وذلك لا يجوز على حال فين العقوبة في المال هنا؟ تضح لكم مقصود الشاطب الآن من المثال القاضي لابد له من أعوان من الشرط فأفرض أن في قرية أو في مكان ما في أحد يصرف عليهم ما في ولاية قائمة أو أن الولاية القائمة ليس عندها مال فالقاضي يريد يقضي ويكتب وسجلات ويثبت القضاء مثلا أو حتى إن لم يحتاج إلى إثباته يحتاج إلى شرط وأعوان يساعدونه في ذلك فمن ينفق عليه؟ ما في أحد ينفق عليهم. ينفق عليهم فقال هنا إذا لم يكن بيت لمال المسلمين فإنها تكون على الطالب أي على المدعي قال له حق يشارك في ذلك يدفع شيئا مثلا معيلا يشارك في مثل هذا فين العقوبة؟ هل في هذا عقوبة؟ هل في هذا عقوبة؟, في هذا عقوبة؟ هم؟ العقوبة فيما يثبت عليه لكن هذه الصورة فيها عقوبة هنا ما فيها ما وش وجه العقوبة ما هي وش وجه العقوبة فيها أحسن تنجوا يعني هي فيها عقوبة لو اشترطوا عليها أن ما نقضي لك ولا ننظر في أمرك حتى تدفع مال حتى يدفع فكانوا مخيروه بين امرين هذا وجه العقوبه فيه فكانه خيروه ينظروا في امره واما ان يدعوه ولا ينظروا في امره الا اذا دفع مالا لكن علي اتحلل يت بالمثال الواضح لمساله الباب هنا بما انه طلع حق ما ثبت له حق المهم هنا اخذوها هذا من هذا الجانب أنهم إما أن يدعوه فلا ينظر في أمري وإما أن يعينهم بشيء على حال لا ليس بواضح فيما يظهر لي على مسألة الباب والثاني أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه فالعقوبة فيه عنده ثابتة فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر ان هو الابتدئ بهذا المثال كان قرب من النصوص الشرعيه لان المساله فيها نصوص كما سياتي معكم مساله فيها نصوص وليس الاستدلال بها استدلال بالمصالح العامه بالادله العامه بل فيها نصوص خاصة وكون بعض الجنايات يكون فيها عقوبه بالمال لا ما نعمل ذلك وعلى هذا فإن الجنايات منها ما يكون عقوبها بالسجن منها ما يكون عقوبها بالقصاص ومنها ما يكون بالسجن والضرب مثل الجناية على, على, على سمعة الإنسان قذفه يقذفه هذه جناية فإن فيها الضرب الجلد ثمانين وإما أن يكون بالمال واحد يعتدي على إنسان يجني عليه جناية يضربه في رأسه مثلا شجاج فإما أن يقتص منه إذا الاقتصاص أو يكون بمال وقد يكون بالاقتصاص ويكون بالأرش بأرش الجناية بشيء من المال فدخول المال في العقوبة بالجناية لا مانع منه لكن الشرط أن لا يبطل حدا من حدود الله يعني ما يأخذ المال مثلا ما يأخذ المال على جريمة الزنا فيسقط الحد مثلا فعلى هذا تقام النصوص الشرعية في العقوبات على الجنايات بما ثبت في النصوص الشرعية فإن لم يكن فيها حد من حدود الله وإن لم يكن فيها حد أيضا عقوبة مقدرة الأموال ونحوها فإن هناك عقوبات أخرى تدخل أيضا في العقوبة بالمال تدخل بالعقوبة بالمال وفيها نصوص خاصة في هذا الأمر منها ما ذكر الآن يعني إنسان, وجد انسان يغش عنده بضاعة يغش المسلمين في بيعها لا تصلح يمكن أن يأخذها كلها يفسدها عليه كلها يعاقبه يعاقبه يستخرجها بين يديه ويتلفها وهو يستحق العقوبة في هذا وفي هذا أحاديث كما سيأتي معنا إن شاء الله هنا. وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون <تصفيق> إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر وذلك محكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء ووجه ذلك التأديب للغاش وهذا التأديب لا نص يشهد له لكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع هذا لو أن الإمام الشاطبي ذكر النصوص الخاصة في المسألة فإنه لا يحتاج هذا. لا يحتاج لهذا فقول هنا ليس فيها نص خاصة فيها نصوص خاصة من ذلك ما تبت عن بهز بن حكيم عن نبيه عن جده قال والحديث بطوله في من منع الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنا آخذوها أي آخذوا الزكاة منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآله محمد من هذا شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه لأجل أخذ المال لنفسه أو لآله وإنما عاقبه لأجل أنه جنى جناية الجناية ما هي هنا منع الزكاة فتأخذ الزكاة منه ونصف ماله عقوبة له والحديث في السنن النسائي والسنن الكبرى ومستدرك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد الحديث الثاني حديث عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق أقيق خارج المدينة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فين الجناية وفين العقوبة الجناية أنه يقطع شجر في الحرم في حرم المدينة وهو محرم عليه هذه علي جناية وقعت منه فن بالمال سلبه يعني أخذ العدة اللي معه الأدوات التي معه أخذها الأدوات هذه مال, ولا مال سلبه أخذها منه وأخذها واستدل الحديث مسلم صحيح المسلم أصله في صحيح المسلم واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعضد أو يحتطب عضاها عضات المدينة بريدا في بريد فلكم سلبه فلكم سلبه أي عاقبه بذلك خذ معه فلم أكن أرد شيئا أعطانيه رسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في مصنم عبد الرزاق فهذا كله يدل على الجواز العقوبة بالمال على الجنايات التي لم يكن فيها حد حد مقدر وليس فيها وليس فيها عرش وليس فيها عقوبة مالية مقدرة الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن العاص الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن زنباعا بروح وجد مع غلام له جارية وجد مع غلام له جارية جارية له فجدع أنفه وجبه عنده غلام جارية فوجد الغلام قد أفسد الجارية وطئها فجدع أنفه وجبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك فقال زنباعا فدعاه فشدد النبي عليه الصلاة والسلام عليه حتى وإن كان هو يملك هذا الغلام لكن ليس له أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر فقال للغلام اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله مولى من أنا فقال مولى الله ورسوله والحديث في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجال وثقات أين الجناية وأين العقوبة بالمال دعوا جناية الآن دعوا جناية الغلام الغلام له طرق أخرى لتأديبه شرعية لكن المالكه تعدى تعدى في العقوبة جدع أنفه فهذه جناية منه هذه جناية منه لأنه التعدي في العقوبة جناية له أن يؤدب هذا الغلام لأداب شرعية معلومة لكن ليس له أن يجدع أنفه فهذه جناية منه فالنبي عاقبه بماذا؟ أعتق هذا الغلام قال يذهب أن تحر والغلام مال مال لهذا فعاقبه بذلك ونقل أهل العلم اجمع الصحابة على ذلك على العقوبة بالمال بشرطه المذكور كما ورد في الأدلة هنا والإمام الشاطبي التفت إلى هذا في آخر المسألة فذكر مسألة تأديب الغاش وعلى هذا فالمسألة فيها نص أما قوله رحمه الله ليس فيها نص خاص يشهد لها لكن فيها, فيها, فيها نصوص أيضا وهذا أيضا ما التفت له أبو الحسن اللخمي اقرأ بارك الله لي. على أن أبو الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم وحديث العطق بالمثل بالمثلة, بالمثلة أيضا من ذلك إكفاء القدور أن الصحابة أخذوا لحوم الحمر الأهلية ما اشتد بهم الأمر وظنوا أنها حلال لهم وذبحوها وطبخوها فعمر النبي بإكفاء القدور ولا شك على هذا فما استدل به اللخم فهو في بابه استدلال صحيح وقال وحديث العطق بالمثلاء السابق أنه في مجمع الزوائد هنا ومن مسائل مالك في المسألة إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنه يكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبض وين الجناية هنا الجناية من المسلم في اشترى خمرا والجناية من النصراني أيضا هنا والعقوبة أنها تكسر ويتصدق بالثمن أي نعم. وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه وهو كله من العقوبة في المال إلا أن وجهه ما تقدم وي Quad тебе قصد الشاطئ بإلا أن وجهه ما تقدم لكن يقصد المصالح العامة الأدلة العامة فالمسألة فيها فيها نصوص فيها نصوصίας خاصة إذا ثبت فيها النصوص الخاصة تصلح مثال هنا أو لا تصلح تصلح مثال للباب لا تصلح إذا ثبت فيها النصوص الخاصة وقد ثبتت فيها لا تصلح مثالا للباب والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضل إذا قبضه تملكه لكن إذا بقي بيد المسلم أخذ المال ذنبئه يقول هو هذا, هذا رأيه أنه يطلب المال ويطلب يتلف المال وتتلف الخمر هذا وصل الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونكمل إن شاء الله بقية الأمثل الدرس القادم بمشيئة الله تعالى